فأصل فيه أداب تتعلق بصورة الجمعة ويوم الجمعة بيان أداب الجمعة على ترتيب العادة كده وقفين على هنا وهي نحو من خمسة عشر أحدها كلمة نحو لها معاني كثيرة منها بمعنى قرابة نحو كذا يعني قرابة كذا أو شبه أو اتجاه ليها معاني وهي نحو من خمسة عشر يعني قريبة من كده أحدها أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف وغسل الثياب وإعداد ما يصلح له الخميس يعمل فيه سنن الفطرة ويعمل فيه الايه يجحز هدومه ويجحز هدومه ويجحز هدومه ويجحز هدومه يغسلها يعني أوتاع الثاني الاغتسال في يومها كما جاء في الأحاديث في الصحيحين وغيرهما والأفضل في الاغتسال أن يكون قبيل الرواح إليها منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة يوم الخميس ومنها قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم من واجب على كل محتلم رواه البخاري ومسلم يعني اللي احتلم ها يغتسل غسلين قولي ايه دي ها محتلم يعني البالغ واجب على كل بالغ واجب يعنيها ايه واجب ها؟ يعني مطلوب طلبا متأكدة وهذا يشمل الواجب الاصطلاحي والمستحب الاصطلاحي مش كده أو ساقط فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت ساقط الوجوب يعني وإذا كان فيه وجوب يبقى نسخ أو حاجة زي كده على كل حال هو مستحب على المختار وهو قول جمهور العلماء وللحديث الذي سأقرأه الآن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ماشي لبدأ يدل على إيه على إن الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المتأكد يعني هذا رواه أحمد وأبو داود ترويته؟ أبو داود فين؟ والنساء وابن خزيمة والدارمي من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وهو حديث صحيح ده قول مين بقى؟ قول الأرمأوت عبد القدر الأرمأوت او شعيب مش عالك بيه اللي مقابل خرج حديثه عبدالقادر لو الابن يعني نعم كيف يتبرمعنا السلطة وهي اه كيف يتبرمعنا السلطة وهي واجب على ومال عشان مدم على يبقى منفعش ساقط إنه هو أصل على دي من لوازم اللفظ فواجب على يعني ساقط عنه ها؟ يعني واجب القفز اللفظ اللفظ مما يلزم اللفظ بيقول إيه؟ القفز جامبين مخك في... <تصفيق> يستحب ان يكون قبل قبيل الرواح اليها وان قدمه حتى يعني بعد طلوع الفجر يصح ولكن انما بعده خلاف بين العلماء هل يطالب به مرة أخرى أو لا وبعض العلماء قال يطالب به وبعض العلماء قال يطالب أن يرتسلتين لو نام بعد الغسل الثالث التزين بتنظيف البدن وقص الأظفار والسواك وغير ذلك مما تقدم من إزالة الفضلات ويتطيب ويلبس أحسن, أحسن ثياب قص الأظفار وسنن الفطرة دي ممكن تبقى الخميس وبعض العلماء فضل انها تكون الخميس لورود هذا عن بعض السلف ولا عملها الجمعة مش مشكلة مش مانع يعني اما السواك والتطيب فده مختص بيوم الجمعة لأنه يتجدد ما يحتاج إلى التسوق ويتجدد الحاجة إلى الطيب تاني مرة أخرى فهو من اجل الصلاة يتطيب قبل المضيل ويستاكم الرابع التبكير إليها ماشيا وينبغي للسعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه عموماً يعني مما يدخل المسجد ينوي الاعتكاف وإذا نوى الاعتكاف التزم أدبه وهو يمزح ولا يتكلم بكلام الدنيا ويقتصر على العبادات المحضة ما فيش مثلاً لمزاكرة الكلية بتاعة الدنيوية يعني لا ده مش معتكف يعني يجوز بس ما يبقاش معتكف بقى. الخامس أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة فيتخطى إليه السادس أن لا يمر بين يدين مصلي السابع أن يطلب الصف الأول إلا أن يرى منكرا أو يسمعه فيكون له في التأخر عذرا فيكون له عذرا أو العذرا ام ادرن يعني فيكون الايه يعني لازم بقى أن نفترض إدمار نفترض اضمار فيكون هذا الذي ذكرناه سابقا عذرا له عشان عذر دي تيجي خبر مش ايه مش مؤخر يعني يا اما غلطانين بقى. الثامن ان يقطع النفله من الصلاة والذكر عند خروج الامام ويشتغل بإجابة المؤذن ثم بسماع الخطبة التاسع أن يصلي السنة بعد الجمعة ان شاء ركعتين وإن شاء أربعا العاشر أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر وإن أقام إلى المغرب فهو أفضل ليه بقى يقيم في المسجد حتى يصلي العصر دي فيها نظر شوي بحث 11. أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بأحضار القلب وملازمة الذكر وتبعا اختلفوا في الساعة أي ساعة هي اختلف واختلف في هذه الساعة في أفراد المسلمين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة يعني هو طبعا أثناء من صعود الإمام ورد من صعود الإمام وإلى نزوله ورد إنها من أول الصلاة الأخيرها يدعي في الصلاة ورد إنها بعد العصر ورد حاجات كثيرة وفي حديث آخر هي ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة وفي حديث جابر رضي الله عنه أنها آخر ساعات بعد العصر وفي حديث أنس رضي الله عنه قال التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وقال أبو بكر الأثرم رحمه الله لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين. إما أن يكون بعضها أصحى من بعض وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات تنقل ليلة القدر في ليالي العشر وده طبعا محتمل وده محتمل وعلى هذا الأساس الإنسان يجتهد في كل اليوم يدعو فيه طول اليوم يدعو ولكن يأكد ويركز على الأوقات على الأوقات اللي ورد فيها من صعود الإمام حتى انتهاء الصلاه دول وقتين يعني مجتمعين كده ومن بعد العصر لحد المغرب ويشدد قوي في الاخر ساعه اللي هي قبل المغرب على طول صلي الان لله يدعي بين الخطبتين ويدعي اثناء سكوته اه مال يعني هيبقى غفله اثناء سكوت الامام واثناء أثناء الأزان أثناء الأزان وبعد الأزان ما هذا كل ده سكوت الإمام وبيصعد وبعدين يؤذن المؤذن فيدعو بقى في الوقت ده كله لحد ما يبدأ الخطبة يخلص الخطبة الأولى يدعو يخلص الخطبة التامية يدعو لحد الصلاة ويدعو في الصلاة لحد ما يسلم الإمام اعملت البحث ده مش دي من البحث اللي قلناها المرة اللي فاتف وصورة الكهف فين يا فين يا ابني اعملت البحث بديت هلهم ملقاك تستنى ايه دولهم بعد ايه عشان نرد لهم عشان قبل الخميس يوروه عشان اشوفها اقول للناس ايه يوم الخميس كلموا مع هتملي مين هم قاعدين قدامك اهم في أحاديث طبعا وسمت بالوضع وأحاديث وسمت بالضعف في صورة الكهف ولكن المختار حتى يأتينا البحث أن تقرأ تقليدا لمن امر بذلك من العلماء المعتمدين في ديء في كده وفيه كده من قرأها في يوم الجمعة وليلة الجمعة وقيا الفتمة والإمام الشافعي استحب أن يقرأها مرة في الليلة ومرة في اليوم ونقل هذا النووي ولم يخطئه والنووي ما بيفوتش كده وخلاص والإمام الشافعي لم يثبت عنه أي مسألة وهي الدليل ما فيش كده يعني ما فيش كده عند الإمام الشاف إنما قد يكون دليلها مرجوح ماش إنما يعني ما فيش بدعة وتخريف. فالقول إنها بدعة ده الحقيقة قول مسموم إنما يعني هنبرر نرجحها نشوف البحث فيها ما المقصود تحديداً بلبس أفضل اشتياب يوم الجمعة يعني جديد المكان شيء يبقى الغسيل مقصود مضيف يعني أو مرة تلبسه بعد الغسر ويكون أفضل يعني مثلاً أبيض لو كان في الصيف يكون شكله أحسن ممكن الجديد متقطع مثلا أو وصف عليه بوعه وتعالى يعني يلبس أحسن من ثوب هل قول الإمام عند الدعاء ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة فادعوا الله أن تكون هذه الساعة في شيء يلتزم يعني بهذا يعني فادعوا الله أسى تكون هذه الساعة فإمامي أنه عفوا فادعوا الله أن تكون هذه الساعة يعني عسى أن تكون يعني واجه الاعتراض من جهة التزام ولا من جهة إنها ممكن تبقى الساعة ولا مش ممكن يعني مش عارف الواجه الاعتراض من جهة إيه لو التزم بهذا أظهر من مدى لم يرد يعني معرفش المثابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كل جمعة يقول كده وعلى هذا الأساس فيبقى ما يحسنش الالتزام دي انما يعلم الناس في مرة في اثنين في العشرة على حسب احوال الناس يعلمهم الاحكام وبعد كده يعني يكف والتعليم ده مش لازم يبقى في الخطبة التعليم ممكن في اي وقت تاني مهم يكون الناس عارفة وخلاص اعلم عباد كايب 11 الى 3 11 الى